وَمَا تَفَرَّقَ ا ل ذ ِ ي ن َ أُوتُوا ا ل ك ِ ت َ ا ب َ إِلَّا م ِ ن ب َ ع د ِ مَا ج َ ا ء َ ت ْ ه ُ م ا ل ب َ ي ِ ن َ ة وَمَا أُمِرُوا إِلَّا ل ي ع ب ُ د ُ و ا ا ل ل َّ ه م ُ خ ل ِ ص ي ن َ ل َ ه ا ل د ّ ي ن حُنَفَاءَ و ي ق ي م ُ و ا ا ل ص َّ ل ا ة َ وَيُؤْتُوا ا ل ز َّ ك ا ة وَذَلِكَ د ي ن ا ل ق َ ي م ة إ ن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها خالدين فيها اولئك هم شر البريه ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات أ و ل ئ ك ا ِ ك ه ُ م خ َ ي ر ُ ا ل ب َ ر ي َ ة ج َ ز َ ا ؤ ُ ه ُ م ع ن د َ ر َ ب ِّ ه م ج َ ن ا ت ُ ع َ د ْ ن ت َ ج ر ي م ِ ن ت ح ت ه ا ا ل ْ أ َ ن ه ا ر خ َ ا ل د ي ن َ ف ِ ي ه ا أ َ ب د ا ر َ ض ِ ي ا ل ل ه ع َ ن ه ُ م و َ ر ض و ا ع ن ه ذَلِكَ ل ِ م َ ن خ َ ش ِ ي ر ب ه